Bismillahiroh meni rohhi. Uai lul ilmo to fifi. Alle dine idektelu, alle وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ Yauma yakumun qumun na suli robe bil ami Kalla in nakibal fujaari la fi siji كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 ما كانوا يكسبون، كلا إنهم مع ربهم يومئذ إلا محجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم. ثُمَّ يُقالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا كما عِلْيُونٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوم تامه مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عيني يشرب بها المقربون انَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا أهلهم قلب فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون وما. سيلو عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأعراف.